Ya Abba Ya Allah Ya Abba Ya Allah وا ويلا يا عبا وا ويلا يا عبا من وجع راع نار شب بالخيم من وجع راع العلم مدت اطفال نادى الطفل حرام وايلى وايلى وايلى يا عباس من وقع المشرعه <تصفيق> قطع خدر بمسرعه من وجع المشراعه صفاخه يمقطعه صفاخه يمقطعه وينه <تصفيق> القلطر تشوفه ضلت حتى ترى طاح سبع القطره تشوفه من حاره سبح بدم من حاره وويلا، وويلا. يا من خيال الملحما يا دين حمام ايه الحما الارض تصرخ والسماء والسماء واه يا عفى بين يا بن حما يلحمه بيان خائل الملحمة يا بن حما يلحمه الأرض تصرخ والسماء الأرض تصرخ والسماء وعويله اردا ودعت والقلب شاف الوداع صعب اردا ودعت والقلب شاف الوداع صعب اردا ودعت والقلب شاف الوداع شهد دمومك شهد دمومك تسوع ويلا ويلا يا عباس Zira Han